بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أولا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 يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رشيط مختون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تثنين عينا يشرب بها المطربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رأوهم قالوا إِنَّهَا